الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات مما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل عند بناء الكعبة المشرفة بعد أن سألا ربهما القبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال بعد ذلك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك في كل الأحوال مع الثبات ومع كل خطاب وتوجيه وأمر ونهي أن يكون العبد على حال من الاستسلام لربه ومالكه جل جلاله وتقدست أسماؤه الانقياد لأحكامه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واجعل من ذريتنا أمة منقاده مستسلمة لك بالإيمان والعمل الصالح وأرنا مناسكنا اصرنا بمعالم دينك الذي شرعته لنا بمعالم عبادتنا لك وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم تجاوز عنا وقبل توبتنا ووفقنا للتوبة قبل ذلك إنك أنت التواب كثير التوبة على العباد كثير القبول لتوبة التائبين وإنابة المنيبين كثير التوفيق إلى التوبة فكل هذا من معاني كونه التواب فهو يوفق إلى التوبه وهو الذي يقبلها عن عباده فيتوب عليهم يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك لاحظ هناك ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك تكرار في هذا الدعاء تكرار اسم الرب ربنا يا ربنا فهذا فيه مزيد من الضراعة لله عز وجل والخضوع له ربنا قد ذكرت من قبل في بعض المناسبات أن عامة دعاء الأنبياء كما قال الشاطبي رحمه الله وغيره أنه بهذا الاسم الكريم ربنا وذلك أن من معاني الرب القبول والعطاء والمنع والرزق والهداية كل هذه معاني الربوبيه ربنا يا رب ومن معاني الرب التربية والتربيب والإصلاح فهو المصلح لأحوال خلقه وشؤونهم فلا قوام لهم ولا صلاح ولا فلاح ولا نجح إلا بي عونه وتوفيقه ومدده وألطافه النازلة المتتابعة على عباده فهذه أيضا ربنا حينما تكررت فهذا أيضا فيه معنى زائد وفائدة مضافة وهي أن هذا الدعاء مستقل عن الذي قبله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا فكل دعوة من هذه الدعوات مقصوده بالذات وتامل قوله ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين لك هذا يفيد الحصر لك يعني دون ما سواك فاللام هذه تفيد الاختصاص وفيها معنى الحصر أن يكون الإسلام لله فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فهذا هو التوحيد والإخلاص فإبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إمام الحنفاء إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فهذا من كمال توحيده عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن قضية التوحيد هي أهم المهمات فهذا كبير الحنفاء إمام الحنفاء الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الانبياء على الاطلاق أن يقتدي به وان يتبع ملة إبراهيم حنيفة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك لا لغيرك وهكذا ينبغي أن يكون أتباع هؤلاء الرسل الكرام العظام عليهم الصلاة والسلام أن يسلم الإنسان وجهه لربه وخالقه وفاطره دون التفات إلى أحد سوى لا توجه وجهك ولا يلتفت قلبك إلى مخلوق فإنه لا يملك لك نفعا ولا دفعا ولا ضر الذي يملك النفع والضر هو الله الذي له الغنى الكامل المطلق والله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الله فوجه وجهتك إليه سبحانه ولا تلتفت إلى المخلوقين فهم فقراء مثلك ليس بيدهم شيء لا دفع ولا نفع ولا رفع وإذا كانوا كذلك فما حاجة العبد بالخلق حينما يعلق قلبه بهم فيكون العبد بهذا مستسلما لله عز وجل في أوامره الدينية الشرعية الحكام الشرعية الحلال والحرام إذا أمره ربه أو نهى استسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا لا يكون لأهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا لا يوجد غير هذا فهذا هو حقيقة الإسلام والإيمان الكامل وكذلك الاستسلام لأحكامه الكونية القدرية ما يجريه الله في هذا الكون إذا وقع المكروه المصيبة ونحو ذلك فالاعتراض كلمة لماذا يا رب هذه غير واردة في قواميس أهل الإيمان والإسلام الصحيح وإنما يقول حمدا لك يا رب فالله تبارك وتعالى لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ويأخذ أيضا من هذه الآية ربنا وجعلنا مسلمين لك شدة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى بتكرار هذا الاسم الكريم ربنا لشدة الحاجة إلى ألطافه الربوبية الخاصة ربنا فأضاف الرب إلى الضمير ضمير المتكلم ربنا فهذه ربوبية خاصة لأهل الإيمان فهم بحاجة إلى مقتضياتها من الرعاية والحفظ والكلاء والهداية والتوفيق، كل هذا يكون لأهل العبودية الخاصة، وإلا فإنه إذا تخلى عن ذلك فلا تسأل عن هلكته وضياعه وذهاب مصالحه، فيبقى في حالٍ. من التشتت والتشرذم ويحرم التوفيق ولا تكون عاقبته إلى الفلاح بحال من الأحوال ربنا واجعلنا مسلمين لك هما مسلمان ولكن انظروا إلى فقر الأنبياء شدة الافتقار إلى الله عز وجل كثير من أهل العلم في هذا الموضع يقولون المعنى ثبتنا على الإسلام وقد تكلمنا على قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقول من قال ثبتنا على الصراط المستقيم وقلنا المعنى أوسع من هذا فكذلك هنا واجعلنا مسلمين لك الله تبارك وتعالى له في كل حال عبودية كل حال من أحوال العبد تتصل بها عبودية في هذا المقام في والضراء إذا تجددت النعم أو وقعت المكاره أو دخل وقت العبادة أو نحو ذلك هذه عبوديات يحتاج العبد إلى استسلام مع كل لون منها فيكون منقادا مستجيبا اجعلنا مسلمين لك مع الثبات فإن هذا الإسلام لا يدوم للعبد إلا بتوفيق الله وتثبيته من الذي يأمن على نفسه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني القدر، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم، ومن الذي يضمن خاتمته؟ من؟ فيحتاج العبد أن يسأل ربه التوفيق والثبات على الهدى فالقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو أهدى الأمة وأكمل الأمة إيمانا يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولهذا جاء في الأثر أن القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وجاء في بعض الآثار عن بعض السلف بأن القلب كالريشة في مهب الريح تكفاؤها يمنة ويسرى سأل لا يملك قلبه ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة في الاستجابة قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون يحول بينه وبين قلبه. يريد أن يتوب ولا يستطيع. يريد أن يؤمن ولا يستطيع. فإذا طرقت الهدايه باب قلبه من أول مرة، وينبغي عليه أن يبادر، لئلا يحرم، لئلا يمنع، لئلا يحال بينه وبينه. هدى الله تبارك. وتعالى يؤخذ من هذه الايه ايضا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا الدعاء للذريه بالصلاح والهدى فان ابراهيم صلى الله عليه وسلم في دعائه كما مضى حينما قال الله عز وجل له اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي وهنا جعلنا مسلمين لك وايضا الذرية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فالدعاء للأولاد من الذكور والإناث هذا مطلب فصلاح هؤلاء الأولاد يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة في الدنيا بالبر وهي جنة في هذه الدنيا إذا كان الولد صالحاً باراً مسارعا في بر أبويه وإذا شقي هذا الولد وكان متمردا على أبويه أو شاردا عن ربه تبارك وتعالى فلا شك أن هذا أعظم الألم والحسرة في نفوس الأبوين ألم شديد يغذوانه ويعلقان الآمال عليه بعد الله عز وجل ويرقبانه وكما قيل يدرعانه ويشبرانه منذ صغره متى ينبت ومتى يكتمل ومتى يكبر فإذا خابت آمالهما إن كان غير صالح الخسارة في الأموال سهلة لكن هذا الولد الذي يجمع المال من أجله توفر الأوقات والجهود من أجله ثم بعد ذلك تكون النتيجة شرود وإعراض وعقوق وانحراف هذا من أصعب الأشياء قبل سنة قبل سنة توفي شاب في حادث دراجة نارية فأخبرت من قبل هؤلاء الذين وقع معهم الحادث بعد أن تأخر مجيئهم كانوا يبحثون عن بيته وأهله وأبيه توفي في الحال فلما ضلوا على بيت أهله خرج أبوه مغضبا فقالوا هذا ولد قد وقع له حادث ونريد أن تأتي معنا فقال ليس لي ولد وغضب ليس لي ولد وأبى أن يذهب كانوا يحاولون عبثا إقناعه أن يأتي فكان يرفض كل الرفض ويقول ليس لي ولد يظهر على هيئة الولد وحال الولد أنه لم يكن في حال مرضية ويبدو أن هذا الأب قد عانى الأمرين منه لحظة تتكسر فيها الحجارة والصخور وتلين لحظة موت ومفاجأ وحادث وقلب الأب مهما يكون لحظات مؤلمة حينما يأتي خبر مصرع هذا الولد على غيري توقع وانتظار أو معاد ويكون الرد بهذه القسوة هذا يدل على ماذا يدل على أن هذا الأب قد لقي ما لقي من العنت مما أخرجه عن طبيعة الآباء وصار قلبه بحال من الشدة والقسوة على هذا الولد فالدعاء للأولاد إذا دعا الإنسان بالأولاد لا يقول يا رب رزقني ذرية وإنما هب لي من لدنك ذرية طيبة ليست القضية أن يرزق الأولاد ذرية طيبة وهكذا في الدعاء الوارد في القرآن وفي الآية التي سمعتم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وليس بشجن في حلوق الآباء والأمهات هذه قضية لا يشعر بها الأولاد إلا إذا جربوا ورأوا ولقوا ما يلقون ويأخذ من هذه الآية قوله وأرنا مناسكنا إن الأصل في العبادات أنها توقيفية. توقفية بمعنى أنها موقوفة على نقل الشارع يعني لا يبتدع أحد من عنده عبادات ويخترع ويستحسن لا وإنما الأصل في العبادات المنع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا يبتكر الإنسان برأيه ويستحسن بنظره عبادات يتقرب إلى الله بها والله لم يشرعها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا العمل الصالح هو الصواب الموافق للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أن يكون خالصا، فهذه شروط قبول العمل، الاخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاحبه على التوحيد والإيمان، هذه ثلاثة شروط، فهنا وأرنا مناسكنا من أجل أن يتعبد لله عز وجل بما شرع، وهكذا أيضا. وتوب علينا العبد لا بد أن يعتريه شيء من التقصير لا بد أن يعتريه شيء من التقصير والضعف والفتور لا بد أن يقع شيء من العمل من الخلل في عمله ولربما الغفلة الإساءة فيحتاج دائما إلى التوبة وتوب علينا توب علينا وفقنا للتوبة واقبلها منا فانه لا يتوب إلا من وفق من الناس من لا يرفع بذلك رأسا وكذلك أيضا إذا كان هؤلاء الكبار إمام الحنفاء ويقول هذا الكلام في مقام عظيم وهو بناء الكعبة يسأل ربه ان يتوب عليه فهذا يدل على أهمية التوبة وأنه لا يستغني عنها أحد وأن العبد بحاجة إلى ذلك حتى حينما يعمل الأعمال الصالحة يتوب مما قد يقع فيها من تقصير وخلل طب علينا ولهذا نستغفر بعد الصلاة ثلاثا نسأله المغفرة أستغفر الله أطلب المغفرة بعد الصلاة ونستغفر في الأسحار بعد قيام الليل لمن يقوم الليل وكذلك بعد الحج وأداء المناسك فهذه عبادات عظيمة ويستغفر بعدها فالتوبة لا يستغني عنها أحد وطب علينا في أحد بعد إبراهيم وإسماعيل ومقام مثل هذا ويقول لنا محتاج إلى التوبة إذا كان هذا في بناء الكعبة وتوب علينا فماذا يقول في من هو دون ذلك وماذا يقول الغافل وماذا يقول العاصي ومن الناس من إذا قيل له هداك الله غضب ومنهم من إذا قيل له توب إلى الله قال أتوب من ماذا ويرى أنه كامل العبودية وأنه لا يقع من خلل ولا تقصير في عبادته وعمله ويقظته ونومه وأحواله كلها ولا يقول هذا إلا من كان جاهلاً بربه جاهلاً بنفسه جاهلا بصراط الله المستقيم الذي رسمه الله لعباده ويكون جاهلا أيضاً بسير هؤلاء الأئمة والقدوات العظام عليهم الصلاة والسلام هذه التوبة تارة تكون من الكفر والشرك تارة تكون من الكبائر تارة تكون من الصغائر تارة تكون من الغفلة والتفريط ومجالس الغفلة واللغو والفضول وتارة تكون من الخلل الذي قد يقع والتقصير والفتور عند أداء العباده. كل هذا مما تكون التوبة منه قد يتوب العبد من ترك مستحبات يتوب من فعل مكروهات يتوب من فعل المشتبهات كل هذا فالتوبة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة فيما لو تاب من العمل الصالح ألا يفعله صلى الله عليه وعافية فهذا لا يكون هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا يجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم صلى الله نبينا الحمد عليه وصحبه إذا كالذيكم سألنا ربنا تقبل منا إنك أن السميع العليم يمكن أن يقوله لكن لا يلتزم هذا بحيث يكون بعد كل عمل صالح يقول نفس الصيغة لأنه لم يرد التزامها عند هذه الأعمال الصالحة دائما يعني هذه الصلاة مثلا هي عمل صالح هل يكون من المشروع أن بعد كل صلاة يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وغفر لنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإنسان يقول مثل هذا في أعمال يزاويلها ونحو ذلك من غير الارتزام هذه الصيغة بعد كل عمل صالح أو كل عبادة يقولها بعينها لألا يفضي ذلك إلى تحديد أذكار في أوقات وأحوال لم يحددها الشارع يعني مثلا إذا صام أراد أن يفطر يقول ربنا تقبل منا إنك أنت لو قالها مرة مرتين لكن أن يجعل ذلك من الأوراد والأذكار عند الإفطار هذا لم يشرع وهكذا الله أعلم I'm